بسم الله الرحمن الرحيم نوقف الصريق إلى الله يقدم الحمد لله واشتغل لا إله إلا الله محده لا شريك له محده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد قال الشيخ حافظ رحمه الله مساله واعلم انه قد يوسوس الشيطان لبعض الناس فيقول ما الحكمة في تقدير السيئات مع كراهه الله تعالى اياها وهل ياتي المكروه بمحبوب سنقول الحمد لله ايمانا بالالهيته ورضويته واسماؤه وصفاته واستسلاما لاقداره وارادته وتسليما لعدله وحكمته الاستسلام للقدر لابد فيه من تفصيل انا بقول استسلاما لاقداره وارادته وطبعا الظاهر ان مراد الاراده الكونيه لابد فيه من تفصيل فالاستسلام للقدر انما يمدح فيما يصيب العبد بلا اراده منه ولا له قدره على دفعه او رفعه كالمصائب التي لا مدفع لها كموت قريب من اقربائه او مرض لا يعلم شفائه او نحو ذلك فاما ما له قدره في دفعه او رفعه فالذي امر الشرع به الحرص على ما ينفع وان فر من قدر الله الذي يضر الى قدر الله الذي ينفع كما قال عمر رضي الله تعالى عنه نعم افر من قدر الله الى قدر الله وضرب المثال بالراعي في الارض الخصبة بدلا من الراعي في الارض الجدبه وكل منهما بقدر ولكنه الاخذ بالاسباب ولا شك ان احدا لا يستسلم بقدر الله بالجوع والعطش بل يدفعه بقدر من الله سبحانه وتعالى له للعبد فيه قدرة وارادة قدر من الاكل والشرب وكذا الحر والبرد وغير ذلك فهذا فيما يصيب الانسان بغير ارادة منه ابتداء ولكن له قدرة على دفعه او رفعه فيما يدفعه ينفع واما ما لا قدره له عليه فيستسلم واما ما قدر الله عز وجل ودوده من خلال اراده العباد يعني بذلك ان الله اراد ان يكون للعباد فيه اراده من الخير والشر من الطاعه والمعصيه فاصل صدوره من العبد لارادته هذا قسم اخر بلا شك لان القسم الاول يقع في الانسان ابتداءا بغير اراده منه فالجوع انت لا تختار ان تجوع بل تولد تشعر بالجوع بعد لحظات وتشعر بالعطش وتشعر بالحر والبرد وليس لك دخل في ذلك ابتداء ولكن جعل الله لك القدره على ازاله ما يضرك واخذ ما ينفعك وجعل لك اراده في ذلك وكل العقلاء ياخذون بالاسباب وانما يتمدح البعض بترك الاخذ بالاسباب جهلا منه الشرع الذي جاء به الانبياء صلوات الله وسلامه عليه اجمعين اما اذا غلبه امر ولم يكن له مدفع فهذا يحصل جدا ان يستسلم ليس بل يجب ان يستسلم الانسان لاقداره سبحانه وتعالى اما النوع الذي نذكره ثانيا وهو الذي يجري على الانسان باراده منه وللانسان فيه اراده وقدره ابتداء فحركاته الايراديه خيرها وشرها ومباحها كلها تجري من الانسان بإراده وقدره اقدره الله عز وجل اقدره الله عز وجل عليها وجعل له اراده فيها وهذا النوع ان كان طاعه فلا يجوز الا ان يفرح الانسان بذلك ويستعين بالله عز وجل على اتمامها واما ان كان معصيه فلا يجوز ان يستسلم لها وانما لابد ان يفر منها قبل ان تقع بالاستعاذة بالله من شرور نفسي وسيئات اعماله واللجوء الى الله ان يصرف قلبه عن دواعيها واما اذا وقعت فافر الى الله عز وجل والى قدر من الله عز وجل بالتوبه والاستغفار والرجوع الى الطاعه مره اخرى فهذه لا بد ان تقاومها وان تصارع القدر بالقدر مستعينا بالله عز وجل في الفرار من القدر بالمعصيه الى القدر بالطاعه والتوبه والانابه اليه سبحانه وتعالى مع شهود عدله سبحانه وتعالى فيما قدر على عبده ولذلك يحسن في هذا المقام وهو مقام السؤال عن الحكمه عن تقدير السيئات ان يذكر التفصيل في الاستسلام للقدر ولا يذكر هكذا مطلقا الله اعلى اعلم فال الانسان بعد ان يقع منه ذنب ويفر الى الله عز وجل منه بالتوبه ويشهد قدر الله في ذلك يكون فعلا شهوده القدر في هذه الحاله صحيحا كشهود ادم عليه الصلاه والسلام للقدر بعد ان تاب واناب وتاب الله عز وجل عليه فهنا يحسن شهود القدر في هذا الموضع اما اراده الله الشرعيه فلا بد من مقابلتها بالتسليم والانقياد فهذا المعنى وليس مقصودا هنا والله اعلم اللي هو في قوله استسلاما لارادته لكن لابد من البيان وهو ان اراده الله الشرعيه الاوامر الشرعيه لابد ان يقابلها العبد بالاستسلام التام والانقياد الكامل فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكمونك فيما شجر بينهم ثم لا يرد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما وقوله وتسليما لعدله وحكمته هذا امر لابد منه في كل حال وفي كل وقت وتشهد عبد الله سبحانه وتعالى وأن له الحكمة فيما قدر كما له الحكمة فيما شرع قال اعلم يا أخي وفقنا الله وإياك إن الواجب على العبد أمر أهم من ذلك البحث وهو الإيمان بالله وأسمائه وصفاته والتسليم لأقداره كما ذكرنا على التفصيل واليقين بعدله وحكمته والفرح بفضله ورحمته ونحن لا نعلم ونحن لا نعلم من كبره الله وسائر اسمائه وصفاته الا ما علمناه ولا يحيط بكنه شيء منها ونهايته الا الذي اتصف بها لا يحيط بكنه بحقيقته والمعرفه التفصيليه على الكمال بشيء من صفاته الا هو سبحانه وتعالى الا الذي اتصف بها وهو الله الذي لا اله الا هو وما علم ما علم ومما علمناه من ذلك بما علمنا الله تبارك وتعالى أن السيئة لذاتها ليست محبوبة لله ولا مرضية كما قال تعالى بعد أن نهى عباده عن الكبائر المذكورة في سورة الإسراء كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها التفرقى هنا في هذا الموضع بين الإرادة والمحبة والرضا أمر عظيم الأهمية وهو من عقيدة أهل السنة والجماعة التي ضل عنها الكثيرون وغفل عنها كثير من المتكلمين خصوصا من الاشاعره المثبتين للقدر الغالين في نفي الاسباب اكثرهم يجعل الاراده مستلزمه للمحبه الاراده الكونيه يعني والرضا فيقول ان الله احب هذا الشيء الفلاني فاولده لا هذا قد يستعمل عرفا في بعض العباده يقول احب احببت ان افعل كذا يعني اردت وذلك لكن في حق الله سبحانه وتعالى الاراده الكونيه او المشيئه لا تستلزم الرضا ولا المحبه وذلك لان الله قد يقدرها لحكمه غير يعني عامل اخر خارجا عنها حكمه خارجه عنها وليس انه يحب ذاتها سبحانه وتعالى بل السيئات لذاته مكروهه قال عز وجل كل ذلك كان سيئ عند ربك مكروها يقول ولكن يترتب عليها من محابه ومرضاته ما هو اعلم به اما في حق فاعليها من التوبه والانابه والاذعان والاعتراف بقدره الله عليه والخوف من عقابه ورجاء مغفرته ونفي العجب المحبط للحسنات عنه ودوام الذل والانكسار وتمحض الافتقار وملازمه الاستغفار وغير ذلك من الفرائض والطاعات المحبوبه للرب عز وجل التي اثنى في كتابه على المتصفين بها غايه الثناء وهذه كلها لا تحصل يعني هذه الطاعات والعبادات الانكسار والتقار والاستغفار الا بوجود الذنوب والمعاصي فقدرها الله عز وجل ليت يترتب عليها ل لي يعني ليكون من نتائجها ما يحبه سبحانه وتعالى من عباده المؤمنين من العبادات كالتوبه والاستغفار وغيره يقول وفي الصحيحين الله اشد فرحا بتوبه عبده حين اتى اليه من احدكم كان على راحلته بارض فلاه فانفلتت منه عليها طعامه وشرابه فايس منها فاتى شجره فاضطجع في ظلها قد ايس من راحلته ايس يئس بينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها فقال من شدة فرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطى من شدة فرح أخرجاه عن أمس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على أن الله يقدر على العبد هذه السيئات ليتوب إليه سبحانه وتعالى فأفرح الله عز وجل الله بتهوته قد يقول قال هل يترتب فعل الرب على فعل العبد كيف ذلك؟ يقول يترتب فعل الرب على فعل العبد كما دل عليه الحديث الذي هو اثر من فعل الرب سبحانه وتعالى، فعل العبد هذا اثر من فعل الرب وهو توفيقه وهدايته وان جعل اخذ بنصيته اليه وقلب قلبه حتى تاب اليه فانفضله منه عز وجل تاب على عبده ليتوب فلما تاب العبد تاب الله عليه فتوبت العبد بين توبتين من الله واهتداؤه بين هدايتين من الله فهو يهديه ليهتدي فلما اهتدى زاده هدى ولما يعني اذنب اخذ الله عز وجل بقلبه اليه كانت هذه توبته عليه ثم تاب عليهم ليتوب فلما تابوا تاب الله عليهم فقبل توبتهم فهذا فعل الله اولا الذي ترتب عليه ذل العبد الذي ترتب عليه بعد ذلك فعل الرب ولا مانع من ذلك ابدا خلافا لنفاث افعال الرب سبحانه وتعالى في هذا المقام قال ف الواجب على العبد كراهه ما يكرهه ربه واله و سيده ومولاه من السيئات وعدم محبتها والنفرة منها والاجتهاد في كف النفس عنها واطرها اطر النفس وازدهاد في اطر وعطرها على محب الله الازدهار في اطر النفس حمل النفس ولا تطرنهم الى تحملنهم حمل النفس على محب الله وان لا يصدر عنها شيء يكرهه الله عز وجل فان غلبته نفسه بجهلها وشرارتها الشر الذي فيها فصدر عنها عنه عن العبد شيء من ذلك المكروه فليبادر الى دواء ذلك وليتداركه بمحاب الله عز وجل ومرضاته من التوبه والانابه والاستغفار والاذكار وعدم الاسراف فان الله تعالى قد ارشد الى ذلك واثنى على من اتصف به فقال عز وجل وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين يوافقون في السرائر والضرائر والكاظمين الغيظ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 وفي الحديث لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم فيغفر الله لهم أو كما قال يقول فإن ترتب على فعل السيئة من فاعلها هذه الأمور المحبوبة للرب عز وجل فذلك غاية مصلحة العبد وسعادته وفلاحه هو الحقيقة هو ترتب على فعل المعصية أم ترتب أيها وكم السؤال هو هل يأتي المكروه المحبوب؟ الحقيقة أن المكروه لا يأتي بمحبوم ولكن الذي أتى بالمحبوم الذي قدر المكروه بحكمه فالجواب هو هل يأتي المكروه بمحبوم جوابه أن المكروه لا يأتي محبوم ولكن الذي قدر المكروه هو الذي أتى بالمحبوم وذلك لأنه هو عز وجل حين قدر المكروه قدره بعلمه وحكمته وعدله وحين تفضل على عباده المؤمنين بالتوبة والإنابة فذاك فضله ورحمته وهذا خير في حقهم ف لا لم يترتب ذلك في الحقيقه على فعل العبد السيئه وانما ترتب على فضل الله على عبده بالتوبه من السيئ نعم هو السيئه كانت سببا في ذلك لا شك ولكن الموجب للخير اراده الله السابقه وفضله عز وجل على عبده واخذه بنصيحه عبده اليه وهدايته وهدايته سبحانه وتعالى هذا هو الموجب للخير الذي اوجب ذلك الخير واحداثه و يعني قدر وجوده الله سبحانه وتعالى فيقول في فان ترتب على فعل السيئه من فاعلها هذه الامور المحبوبه للرب عز وجل فذلك ذات مصلحه العبد وسعادته فله وان لم يقع ذلك منه فلخبث نفسه وعدم صلاحيتها للمراء الاعلى ومداورته المولى والله اعلم بالمهتدين وحينئذٍ يترتب عليها فرائض فرائض فرائض الله عز وجل على اوليائه المؤمنين من الدعوه الى الله عز وجل يبقى في خير نعم من جهه اخرى من جهه لغير فاعلها لغير فاعل السيئات للمؤمنين الذين يدعون الى الله قال من الدعوه الى الله عز وجل التي هي من ورائض الرسل عليهم السلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو من اعظم فرائض الله تعالى والجهاد في سبيله الذي وادلوه تسيام الاسلام وعليه يترتب لاوليائه الفتح والشهاده ويكفيك في فضل في فضل ذلك قول الله عز وجل ان الله ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران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 هو الذي قدر المكروه لككمته البالغه عز وجل ليترتب على ذلك من الخير ما يحبه سبحانه وتعالى في هذا اعظم تسليه للمؤمنين حين يرون الكفر والنفاق والظلم والعدوان والرغيه والطغيان يملا الارض حولهم كما قال سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا الله الذي ذم هذه المرتبه الرابعه من مراتب القدر قال عز وجل يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو ساء ربك ما فعلو فذرهم وما يفترون ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون هذا من اثار يعني هذا الامر ظهور عدله عز وجل لكي يعاملهم سبحانه وتعالى بما يستحقونه بالفعل لا بما علم فقط انهم يفعلون فلا بد انهم عادوا الرسل وارتضوا القول الباطل المزخرف غر بعضهم بعضا به واقترفوا ما هم مقترفون فحكم الله لعباده المؤمنين بالعد وما ظلم هؤلاء الكفره في اعداء الدين وما جعلهم سبحانه وتعالى في النار بلا جريرا بل كم عادوا الرسل وكم حربوا دين الله سبحانه وتعالى وكم اذوا المؤمنين وعند ذلك وقع بهم جزاء من الله عز وجل عدل جزاء مفاق وقال عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا ظهور اثار هدايته عز وجل ورغم اضلال المجرمين وظهور اثار نصرته عز وجل للمؤمنين رغم كيد المدمرين المدمرون يريدون الا ينتصر الاسلام ومع ذلك انصره الله رغم قله الامكانيات ورغم قله العدد والعدد الله سبحانه وتعالى له الحكمه ولذلك يرتب على ذلك من المحبوب ما لا يحيط العباد به علم واشار في كتابه الى يعني اشياء كثيره من ذلك بالفعل يحبب سبحانه وتعالى عباده في طاعته عند ورود المكروه ويخبرهم سبحانه وتعالى انه الذي جعل وقدر لكي يقع هذا الامر وتترتب عليه حكمته من فضل الله وعدله وظهور اثار اسمائه وصفاته سبحانه وتعالى ما يجعل الايمان يزداد في قلوب المؤمنين وهذه والله من اعظم الخيرات لو لم تكن غيرها الا زياده الايمان في قلوبهم وشهودهم آتار أسمائه وصفاته عز وجل ومعرفتهم بربهم كما تسمع قول الله سبحانه وتعالى عن يعقوب واعلم من الله ما لا تعلمون من اين علم يعقوب من الله ما لا يعلمون علما من اسمائه وصفاته ونظره الى سنته في خلقه وما يفعل عز وجل باوليائه وما يفعل بمن خالف امره سبحانه وتعالى من ذلك كثير جدا علم من الله عز وجل ما لا يعلمون فالمؤمنون اذا راوا ايات الله سبحانه وتعالى في الكفره وفي المنافقين وفي المتقين يعلمون ان العاقبه للمتقين فيستعينوا بالله ويصبروا ويتوكلوا ويحتسبوا عند الله ويلجاوا الى الله عز وجل ويبذلوا في سبيله سبحانه وتعالى وكل ذلك يحبه عز وجل ولا يمكن ان تترتب هذه الخيرات لا يمكن أن توجد إلا برد ما يضادها هو عز وجل الذي أتى بها ولذلك نقول أن المكروه ليس هو الذي أتى بالمحبوب ولكن الله الذي أتى الله الذي قدر المكروه بالحكمة لم يقدره عبثا وما جعله سبحانه وتعالى هكذا سدا وما ملك أن مات الأمر وإنما الملكه عز وجل والأمر أمره قال وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها يَمْكُرُونَ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِنَّمَا يُقِينُ بِذَلِكَ أَهْلُ الْإِيمَانِ مِنْ أَوَّلِ مَا يَرَوْنَ الْبَاطِلَ مُنْتَفِخًا وَإِنَّمَا يُدْرِكُهُ كُلُّ النَّاسِ إِذَا رَأَوْا الْعَوَاقِبَ وَانْتَهَتِ النِّهَايَاتُ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا عَجِيبَ مُقْدِمِ الْأَحْزَابِ كان فيه خير عظيم والله كان فعلا تامل الان غزوه الاحزاب وما حصل فيها من الخيرات العظيمه وما حصل فيها من التطهير للمؤمنين وما حصل من زياده الايمان والتسليم ومن ظهور وفاء من وفى نذره مع الله عز وجل فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ظهور النفاق ونجومه ليعلمه المؤمنون ويعلمون أصحاب ويعلموا اصحابا فيجنبوهم ما ما يعني مواضيع تاثيري في المجتمع وهكذا قد كان فظهر النفاق وندم وتكلم المنافقون بالكلمات الفظيعه التي كانت في ذلك الوقت مؤلمه للمؤمنين لكن بعد ذلك نرى ونلحظ وقد لاحظها ووجدها من شهدها اضعاف ما نراه نحن على بعد وجدوا من ذلك من الخير ما لا يحيط به علما الا الله الله, الله الذي اتى بالخير فالخير كله في يديه والشر ليس اليه سبحانه وتعالى له الحمد قال وكذا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترا فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فذمرناها تدميرا قال عز وجل كما بداكم تعودون فريقا هذا وفريقا حق عليهم الضلال إنه اتخذ الشياطين أولياء من دون الله ويحتبون أنهم مهتدون ترى عدل الله وفضله تعرف فضله عليك سبحانه وتعالى وترى نعمته ومنته وهو عز وجل قد اظل من الخلق من اضل ومن عليك بالايمان لو كنت صادقا ومن عليك بفضله سبحان اليست في هذا من الخير وزياده الايمان ما لا يمكن ان يوجد الا بهذا التفاوت ووجود السيئات ووجود الشر الذي قدره سبحانه وتعالى قال وتلك الايام نلاويلها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلو من قبلكم مساتهم الباءه والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله هذه ايه اخرى فمحسبتم حتى يقول الذين حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب الايه التي في ال عمران ام حاتبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين يعلم ذلك علما يحاسبهم عليه الايات في هذا كثيره في تعليل افعال الله بالخير تعليل قدر الله بترتيب الخير على ذلك الله عز وجل حكم عدل يرينا عدلنا يرينا عدله سبحانه وتعالى مع الكافرين والظالمين وقدرته وانتقامه وشده عقابه و انتصاره لعباده المؤمنين وساره لهم سبحانه وتعالى وكذلك يرينا فضله كما تلحظ من ذلك قوله عز وجل عن المؤمن الذي راى قرينه في سوء الجحيم قالت الله انك الا تردين ولولا نعمه ربي لكنت من المحضرين انظر را نعم الله لما شاهد عذاب الكافر وهذه من نعم الله مما يحمد عليها وذالك انه فاوت بين العباد يحب ان يذكر ومن اعظم ما فاوت فيه قلوبهم واعمالهم وصفاتهم سبحانه وتعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللاخره اكبر درجات واكبر تفضيلا الايات في هذا الباب كثيره جدا والقران مليء باثبات حكمه الله له الحمد سبحانه وتعالى وله الملك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذا الذكر العظيم الذي يجمع بين في اوله لا اله الا الله توحيد الالوهيه وهو التزام بالشر له الملك وله الحمد ايمان بالقدر وشهود حمده عز وجل على ما شرع وهو مقتضى الهيته وعلى ما قدر وهو مقتضى ملكه وهو على كل شيء قدير القدر قدره الله كما قال امام احمد على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قال رحمه الله وهو الذي يرى دبيبا الذر في الظلمات فوق صم الصخر وسامع الجهر والاخفات بسمعه الواسع للاصوات يقول في هذين البيتين اثبات البصر لله تعالى المحيط بجميع المبصرات واثبات السمع له المحيط بجميع المسموعات هاتان الصفتان من صفات ذاته تعالى وهو متضمنا اسميه السميع والبصير صفتان هما متضمن ما تضمنه الاسمان اسم السميع تضمن صفه السمع واسم البصير تضمن صفه البصر وكل منهما استلزم الاخرى وغيرها من الصفات كما ذكرنا ذلك من قبل تعود كثير من المتكلمين على تعريف السمع وتعريف البصر والحقيقه ان هذا ليس من هذه السلف فالسمع والبصر لا يحتاج الى تعريف دلالهما واضح ولذلك ادراك الاصوات او ادراك المبصرات تتد او المرئيه تتد ان التعريف يعاد في النهايه الى اصل الكلمه او الى يعني معنى يعود الى لفظها فلذلك نقول ان الذي ينبغي الالتفات اليه في هذا المقام وهو ما ارشدنا اليه القران وسنه النبي عليه الصلاه والسلام ان نتفكر في سعة سمع الله واحاطه بصره سبحانه وتعالى وان نستحضر في انفسنا ان الله عز وجل يسمع كل ما نتلفظ به في كل لحظه وان انه سبحانه قد وسع سمعه الانصوات في مشارق الارض ومغاربها في ارجاء الكون المختلفه في السماوات وفي الارض في الانس والجن والملائكه والحيوانات والكائنات وكل ما يصدر عن هذه الكائنات المختلفة من أصوات في لحظة واحدة البشر يدركون ورود أصوات لا يسمعونها كما نحن نوق مثلا ان هناك من يتكلم الان في القاهره مثلا اثنين بيتكلموا مع بعض في بلد بعيد لن نسمع من اصواتهم شيئا لم يصل الينا شيء من ذلك هم يتكلمان الان مثلا في سيارتهم مثلا في اتوبيس في طريق وفي بلاد الارض المتعدده الواسعه هما يتكلمان والاف البشر يتكلمون ملايين البشر ونحن لا نسمع ذلك والله عز وجل قد احاط سمعه به سبحانه وتعالى غير سائر الكائنات الاخرى التي لا تكاد تسمع لها صوتا غير ما يقع في السماوات من اصوات هائله وخافته وكلها قد احاط الله عز وجل بها ونحن قد اذهب الله عنا القدره على سماع ذلك رحمه بنا فلو اننا نسمع كل الاصوات لعجزنا لو انك اختلطت بعض الاذاعات مع بعضها او كلمك رجلاء في نفسه واحد فضلا عن اكثر من ذلك لا عدل عن ذلك فالله جعل لك سماعا على ما يناسبك له الحمد سبحانه وتعالى واما الذي واسع سمعه الاصوات على اختلافها وعلى تناقضها وعلى جهرها واسرارها فهو سبحانه وتعالى له الحمد هو السميع البصير وكذا يراد دبيب الذري دبيب النمل في الظلمات فوق ثم استغفر سبحانه وتعالى وهذا الذي ينبغي ان تفدى بدل من التعريفات الكلاميه المنطقيه التي لا تفيد شيئا اقصد ليس المنطقيه باصطلاحنا المعاصر انما المنطقيه المنسوبه الى علم المنطق ان هذه لا تفيد شيئا ولا تؤثر في القلب ولكن اذا لاحظت ان الله عز وجل يرى هذه النمله التي تسير في غابه من الغابات الان او حشره من الحشرات او عنكبوت من العناكب في صخره في, في على صخره وعلى شجره أو تحت الأرض أو في باطنها أو في كوكب من الكواكب البعيدة أو في نجم من النجوم أو في شيء في السماوات أو فوقها أو تحتها أو تحت الأرض الثابعة الله عز وجل قد أحط بطره بذلك فإذا التفت إلى مثل هذه المعاني عظمت سمع الله عز وجل وفره وعلمت عظيم أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى فإن كسرت له عز وجل وراقبته بعد ذلك فيما تقول وفيما تفعل فانه يراك في كل لحظه من اللحظات ويسمع كل ما تتكلم من الكلمات قال الله عز وجل ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله اننا يعذبكم به ان الله كان سميعا بصيرا يسمع الله عز وجل حكمكم ويرى اداءكم للامانه ويرى غير ذلك يرى الذوء والظور والظلم الذي يقع ويرى خيانه الامان ويسمع احكام الظلم والمجرمين يسمع كل ذلك سبحانه هو السميع البصير فاتقوا الله سبحانه فيما تقولون وتفعلون وقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال ذلك في بيان ان له الحكم وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ذا لكم الله ربي عليه توكلت واليه انيب صاطر السماوات والارض جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ ۖ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ إِذًا مَّنَ الَّذِي يَحْكُمُ إِلَّا السَّمِيعُ الْبَصِيرُ سُبْحَانَ الَّذِي لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ قَالَ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُلْجِئُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُلْجِئُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ذَلِكَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ وَعَدَ الْمَظْلُومَة من علامات ذلك أنه من أدلة يعني صدق هذا الوعد أنه السميع البصير لذلك يتوكل المظلوم على الله قال ذلك ومن عاقب فيما عقب به ثم بغي عليه لا ينصرنه الله إن الله عفون عفور إن الله العفون غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير قدرته عز وجل من مقتضيات نصره المظلوم قدرته على الليل والنهار الذي واعظم من كل هذه الكائنات الليل الذي يشمل الارض و يعني غيرها كذلك الليل والنهار يشمل ما يعني يعيش على ظهر هذه الارض الله يدبرهما بقدرته فلذلك هو ملك الملك فاذا شهدت ذلك لم يعني تظن ان الامور للوغات والظالمين بل هي لله سبحانه وتعالى وان الله سميع بصير كما قال لموسى وهارون لا تخافا انني معكم اسمع وارى فاذا ايقنت ان الله يسمع كلام الظالمين والمجرمين والكافرين ويرى افعالهم ويرى كذلك افعالك ايها المؤمن ويرى ويسمع كلامك من ذكره ودعوتك وامرك بالمعروف ونهيك ونهي عن المنكر وقراءتك لكتابه وتلاوتك لسنه النبي هكذا فاذا ايقنت بذلك اطمئنن وعلمت ان الله عز وجل اذا بغي عليك فهو سوف ينصرك سبحانه وتعالى وكذلك من ايقن ان الله عز وجل هو السميع البصير لم يطمع ولم يطمح ولم تذهب نفسه الى البحث عن سمع الناس ورؤيه الناس وانما يراي ويسمع من استحضر أن الناس يرونه والله هذا من أسرار الإيمان في الأسماء الصفات العظيمة أنها من أسلاب الإخلاص أنك تنسى إذا نتيت أن البشر يسمعون ويرون فأنت استرحت من هذا الهم الذي يعني يعمل أكثر الناس من أجله إذا استحضرت أن الله يسمعك ويبصرك ما حادثك إلى تمعي وبصر من دونه إذا كان عبد يرى عبد عند ملك يرى ان الملك يرى يلتفت الى عبيده الاخرين ظنا ان يكونوا عبيده المغبوب عليهم والمعذبين كمن يطمع في رؤيه يعني وسمعي والشهره والمدح من عامه الفسقه والفجره والكفره والمنافقين كمن يطمع مثلا في الرياسه على الكبار ونحو ذلك همه ماذا ما يتكلم الناس عنه هذا ولا يد له لانعدام شعوره بأن الله يسمع ويرى سبحانه وتعالى لو أن العبد أخلص لله سبحانه وتعالى تحضر في قلبه أن الله يسمع ويرى لم يسمع ولم يرأي بل اكتفى بسمع الله وبصره الله ما اجعلنا من أبده المخلصين قال تعالى قل الله أعلم ويلبث له غيب السممات والأرض أبصر به وأسمعه يعني ما أسمعه وما أبصره رب الأمور إلى الله عز وجل يعني فيما نسمع من الأخبار وفيما نرى من الأشياء نرد حقيقة ما لا نعلمه إلى الله عز وجل ونستشعر أن سمعنا وبصرنا بالنسبة إلى سمع الله وبصره كلا شيء شيء تافي حقيق فنرد ذلك إلى الله كما يستحضر ذلك في صفة العلم كما قال الخبر لموسى ما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر او الا كما اخذ رب صون هذا البحر ابصر بيقول الله اعلم بما لبثوا لا غريب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احد قال ابن جرير وذلك في معنى المبالغه في المدح كانه قيل ما ابصر هو واسمع وتاويل الكلام ما ابصر الله لكل موجود واسمعه لكل مسموع يعني الله يسمع ما أبصره يعني ما أشد إبصار يعني سيئة الضلاغ كما ذكرنا قال ثم روى انقفتة في قوله تعالى أبصر به وأسمع فلا أحد أبصر من الله ولا أسمع قال ابن زيد أبصر به وأسمع يرى أعمالهم ويسمع ذلك منهم إنه كان سميعا بصيرا فقال البغوي رحمه الله أي ما أبصر الله بكل موجود وأسمعه لكل مسموع أي لا يغيب عن سمعه ورصره شيء وقال تعالى لموسى وهارون عليهم السلام انني معكما اسمع وارى قال النعباس رجل الله هنا اسمع دعاءكما فاجيبه وارى ما يراد بكما فامنن سبحانه وتعالى له الحمد على ذلك فعلا والله ذلك من اعظم ما يهون على العبد ما يجده في هذه الدنيا فقال تعالى قال فانه لست بغافل عنكما فلا تهتما وقال تعالى لهما في موضع اخر قال كلا فاذهب باياتنا انا معكم مستمعون فقال تعالى ان يحسبون ان لا نسمع سرهم وندواهم بل ورسلنا لديهم يكتبون فقال تعالى وكل اعملوا فسير الله اعمالكم ورسوله والمؤمنون هذه هي الرؤيه التي تعمل لها يوم لا تنفعك رؤيه الناس يوم القيامه وليس في هذه الدنيا رؤيته والرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين التابعه لرؤيه الله التي سوف يكون في ذلك يعني الاثابه على ذلك العمل وقال تعالى الم يعلم بان الله يرى وقال تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين انه هو السميع العليم اعظم ترغيب في قيام الليل الذي يراك حين تقوم رغب نبيه صلى الله عليه وسلم في ان يقوم وان يسجد لله و يتقلب في الساجدين بانه و امره نتوكل عليه قال توكل على العزيز الرحيم الذي يراك ذكر صفه الرؤيه وصفه السمع انه هو السميع العليم وقال تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا فقد لهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق هذا لكي تعلم ان الله ليس بغافل عما يقوله الكفره والمجرمون والظالمون وقال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير سبحانه وتعالى وسمع الله دعاءها وشكواها بمعنى ادادها كما انه سمع صوتها سبحانه وتعالى انا عائشه رضي الله عنها قالت الحمد لله الذي واسع سمعه الاصوات لقد جاءت المجادله الى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وانا في ناحيه البيت ما اسمع ما تقول يعني لا تسمعهم سماعا كاملا قال انه لا يخفى علي بعض حديثها وانا في ناحيه البيت يعني في جانبي ما اسمع ما تقول فانزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتستكي الى الله والله يسمع تهاوركما ان الله سميع بصير رواه البخاري في باب التوحيد تعليقا خرجه النسائي وابن ماجه وابن جرير وابن ابي حاتم في روايه له عنها رضي الله عنها انها قالت تبارك الذي اوعى سمعه كل شيء اني لا اسمع كلام خوله بنت ثعلبه ويخفى علي بعضه وده معنى ما اسمع ما تقول يعني على التفصيل جمع بين الروايتين عشان في روايه بتقول اسمع كلامها ما اسمع ما تقول يعني ما تسمع على التفصيل انه ويخفى علي بعضه وهي تشتكي زوجها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول يا رسول الله اكل مالي وافنى شبابي ونثرت له بطني يعني ولدت له حتى ترهلت بطنها ونثرت له بطني حتى اذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني اللهم اني اسكو اليك قالت ثم ذلك حتى نزل جبريل بهذه الايه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوكما قالت وزوجها أوس بن الصمت وقال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى وكان الله سميعا بصيرا وذكارا خبر عائشة هذا معلقا ورور عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنا إذا علونا كبرنا فقال اربع على انفسكم فانكم لا تدعون صم ولا غائبا تدعون سميعا بصيرا قريبا ثم اتى علي وانا اقول في نفسي لا حول ولا قوه الا بالله فقال يا عبد الله ابن قيس قل لا حول ولا قوه الا بالله فانها كنز من كنوز الجنه حديث صحيح 37 رواه البخاري ومعه عائشه رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ان جبريل عليه السلام ناداني قال ان الله قد سمع قول قومك وما رد عليك رواه في سلمى ملك الجبال ان شاء ان يطبق عليهم جبال الفعى حديث صحيح رواه البخاري ومسلم وروى في ذا بقول الله تعالى وما كنتم تستفسرون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا قلوبكم ولكن وننظم قد الله لا يعلم كثيرا مما تعملون عن عبد الله رضي الله عنه عبد الله بن مسعود قال اجتمع عند البيت ثقفيان وقريشي او قريشيان وثقفي كثيره الشحم بطونهم قليله الفهم قلوبهم فقال احدهم اترون ان الله يسمع ما نقول قال الاخر يسمع ان جهرنا ولا يسمع ان اخفينا وقال الاخر ان كان يسمع اذا جهرنا فانه يسمع اذا اخفينا مساء اذا عقد عندهم بالرايته اترون كل واحد يجود لي رايي وافتي فتاوى ولا اعوذ بالله كمجالس الفجر والفسق والجهله كل من ما يتكلم في اعظم مسائل الدين من غير علم ما لا اعوذ بالله قال فانزل الله تعالى وما كنتم تفتسرون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جنوبكم الايه اراه الاخرى ممكن وروى ابو داود عن ابي هريره رضي الله عنه انه قرأ هذه الايه ان الله امركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها الى قوله ان الله كان سميعا بصيرا قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع ابهامه على اذني والتي تليها على عيني التباب على عيني والابامه على الاذن قال ابو هريره رضي الله عنه رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها ويضع اصابعه اسنده صحيح قال الحافظ اسنده قري على شرط مسلم معنى ذلك اثبات ان الله سمع ورى قال يونس قال المقري يعني ان الله سميع بصير يعني ان لله سمعا وبصرا قال ابو داود هذا رد على الجهميه وهذا انما يفعل فيما ورد فيه النص وعند من يؤمن عليهم من التشبيه فهذا انما يفعل ان يضع يده يضع ابهامه على اذنه وسبابته على عينه عند قراءته ان الله كان سميعا بصيرا عند قوم يؤمن عليه من التشبيه و كما ذكرنا فيما ورد فيه النص لا يفعل زياده على ذلك قلت يعني ابو داوود رحمه الله ان الجهميه لا يثبتون لله تعالى اسما ولا صفه مما تم وصف نفسه تعالى به واثبته له رسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو يفرطون ان الله هو الله السميع البصير وقال انه يسمع ويرى بسمع والبصر يسمع بسمع ويرى ببصر شرارا بذعمه من التشبيه بالمخلوقين فنزهوه عن صفات كماله التي وصف بها نفسه وهو اعلم بنفسه وبغيره وشبهوه بالاصنام التي لا تسمع ولا تبصر قال الله عز وجل عن خليله ابراهيم عليه السلام في دعوته اباه الى الله عز وجل يا ابي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا وقد اثبت الجهميه قدحهم الله حده لعباد الاصنام وجوابا لانكار خليل الله وجميع اصولهم عليهم فكان لكثار ان يقولوا يعني على كلام على كلام الجهميه كان لهم ان يقولوا معبودكم ايضا لا يسمع ولا يوصف تعالى الله عما يقول الظالمون والجاهلون علوا كبيرا وقالت المعتزله سميع بلا سما وبصير بلا بصر واضطربوا جميع اسمائه هكذا فأثبت أسماء ونفع ما تضمنته من صفات الكمال وهو عبارة عن إثبات الألفاظ دون المعاني وقولهم في الحقيقة راجع إلى الجهمية إلى قول الجهمية مخالف كل منهما في الكتاب والسنة والعقول الصحيحة والفطر السليم طبعا كما ذكرنا الحمد لله الذي واسع سمعه الأصوات وأما البصر فورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لازم الله نث في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينقودهم البصر اي بصر الرحمن وكذا في اذا نقصد التي وردت رفض الصفه يعني اللي هو المصدر وكذا ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كشفه لاحرقت سبوحات وجي منتهى اليه بصر رب من خلق فذا في اثبات السمع والبصر ان في الرساله المنسوبه لعبد العزيز المكي ايوه ان هو فيها الرد على باسل المريسي قال فيها انه لا يعني ايه انما نثبت العلم عشان ورد لفظ العلم واما السمع والبصر فتوقف وهذا لا يلز او توقف في البصر اظن وهذا لا يلز فان واجب ان نثبت السمع والبصر كصفات لله سبحانه وتعالى حاضر توقف في الاثنين لانه قال انزله بعلمي فنحن نقول علمه اما السمع والبصر فلا نتكلم لا هذا لا يجوز او ان هو ثابت و وارد ثم انه لولا لم يرد فان المعنى يدل عليه ونحن نثبت الفاظا لمعانيها كما ورد في كتب السنه في لغه العرب وليس انه بلغه عباره عن حروف مرصوصه لا معنى لها ليس معنى سميع سنين ين يا عين او بصير باء فاض يرى لا ليس كذلك بل سميع يفهمها اصغر طبيب في بين المسلمين لو قلت له ربنا يراك ربنا يسمعك ربنا سميع وبصير يفهم هذا افهم منها معنى ويمكن ان تترجم الى المعاني الاخرى خلافا ل يعني الذين يمنعون اثبات المعاني لذلك خطا بين ان يقال لا نثبت السمع ولا نثبت البصر اعتبارا بعدم وجوده بل نقول حي بحياه عليم بعلم قدير بقدره وغير ذلك كثير يقول وهذا الله تعالى بفضله أهل السنة لفهم كتابه وآمنوا بما أصف به نفسه وقروا به كما أخبر ونفوا عنه التشبيه كما جمع تعالى بينهما بين الإثبات والتنزيه أو بين نفي التشبيه وبين إثبات صفاته في قبله تعالى عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قلوا قولي هذا أستاذ الله ثاني الأسئلة اللي مش نفعه تقول إذا قال قائل إن العبد الذي لم يستطع التوبة في خرط نفسه وعدم صلاحيتها للملأ الأعلى وجوال رب العالمين ما ذنبها نقول له ذنبها أنه هو إيه أنه عامل مش كده أنه متبش هو عدم التوبة ده كان راغما عنه يعني إيه لم يستطع الاستطاع نعين الاستطاع سلامة الحواس ودي موجودة وإدراك العقل ووجود القدرة والاراده الانسانيه ودي كلها حاجات موجوده وعليها يحاسب العباد واما اللي تصعب معنى التوفيق فده فضل ربنا وهو عز وجل لا يدع الفضل في مواضيع العدل مع الجميع وهو الذي يحاسب عليه العباد ما ظلمهم يبقى يقول لك ايه ذنبه ذنبه ان هو زنى ذنبه انه سرق ذنبه انه قتل ذنبه انه ضرب ذنبه ان هو افترى على الله الكذب ذنبه انه سجد للصنم سبحانك ربي في يعني احنا اجبنا عن هذا الامر المره السابقه بر الله الذي خلق نفسا خبيثه ولم يساويه بالانفس الطيبه التي خلقها الله عز وجل ايضا ومن الذي قال اننا المتواد المساواه بين المختلفات تفه الله منزه عن ان يساوي بين خلقه وهم متفاوتون ولكن ما ظلم من دس نفوسهم سبحانه وتعالى الله ما ظلمهم حين دس نفوسهم وحين جعلهم قبثاء لانه اعطاهم قدره واراده بها وقعت افعلهم لم تقع قهرا ان كان لصاحب النفس الخبيثه امرذ ذقت نفسي ولم يزكها وصاحب النفس الطيبه امرذ ذقت نفسي فذكاها الا يكون وقعه صعبا اكبر على صاحب النفس الخبيثه من صاحب النفس الطيبه يعني ايه الصعب ده هو ده هو في الحقيقه مش صعب هو لم يتوجه الى الله سبحانه وتعالى نفسه لم تتوجه الى الله حتى يصلح نفسه وده احنا نقول لك ده, ده ربنا الذي زكى هذه النفس الطيبه سبحانه وتعالى كما ذكرنا انما عدل الله معه ولم يظلمه وتفضل على من تفضل ذلك فضله ياتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وهو اعلم بالشاكرين واعلم بالظالمين وهو اعلم بالمهتدين زي ما قلنا وضع الاذره الطيبه في الارض الطيبه لم يرد ان الهي عز وجل اذنا يسمع بها ده نحن متوقف عن الاذن نافيا واثباتا والله اعلم واعلم ها ما اذن اني مستمع ما, ما اذن الله لشيء ما اذن النبي يعني مستمع يقول هل افعال الله تعالى تعلل بالاغراض لا تسمى حكمه الله غرضا نحن نثني ما يعني قدر الله عز وجل الاشياء من اجل بما وسمى به نفسه سبحانه وتعالى وسمى نفسه عليما حكيما ولم يسمى نفسه ذا اغراض وذا ومغرض وإن هو ذلك انما تسمى نفسه عليما حكيما فنسمي هذه الامور بالحكم فالعلل تسمى حكما وليس اغراضا ونلاحظ ان صفه السمع متضمنا اسمه السميع يعني اسم السميع تضمن متضمن زي ما قلنا التضمن ده لو من جهه المعنى بس يعني في دايره كبيره جواها دايره ايه اظن هذا الاسم يتضمن اثبات الذات واثبات الايه الصفه الم... التي تصد هذه الذات بيقول ما الفرق بين انه لابد ان الانسان يتوب حتى توب الله عليه بين ان فعل العبد غير مترتب على فعل العبد احنا ما قلناش كده احنا قلنا ان فعل الله مترتب على فعل العبد الذي ترتب على فعل الرب بعض اخواننا عندما يتكلم عن صفة العلو يقول الله استوى على العرش بذاته او ينزل بذاته فما حكم الخطباء نقول ان ذكرنا من قبل ان بعض اشترك اطلق ذلك لكن الصحيح اننا نمسك عن ذلك كما ذكره شيخ حافظ رحمه الله ان هذا لم يرد وهذا اللفظ قد يوهم معنا غير صحيح فلا حاجة لنا به لا حول ولا قوة إلا بلا كنز من كنوز الجنة يعني من لا جمها فهو يجعل له في الجنة من أعظم الكنوز ومن أعظم أسباب دخول الجنة هذا الذكر واستحضره في القلب قال الشاعر يا من يرى مد البعوض جماحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي أو الليل؟ علي علي ويرى نياط عروقها في نهرها والمخ في تلك العظام النحلة امن علي بتوبته تمحو بها ما كان مني في الزمان الاولي اللهم امن علينا بتوبة يا رب العالمين